من حب يبجد غزير البحر ويخاطر لعيون محبوبته ما هو ب من ب ط ر ة وانتي هواكم علي يجمل بشر خاطر مشاعري مش فيك ب ح س ا س الوفاء ع ط ر ة يا مهجتي الاكل بس ي ل م ل ه و ى عاطر نفسي لكم من خزام العشق من ه ط ر ة والشوق ب س ب ا ب ك م فالقلب متقاطر عافا ل غ ن ا د ي ر يا شفه ويا وطره رزين عقل وجميل ونادر وشاطر غنوج مملوح وغيمك مطرته مطره ن عشت قلب يخايل غيمك ه المطر وحييت روح ن ا على ا ل ا م ا ك من فتره شوفتك لبعيونك تبهج الخاطر للجرح مرهم ولعيون ا الوله قطره جوي, جوي معك غير, غير. غير. و س ع ن ا ا ل ش ع ر ص ا ط ر في عالمك ل م س ة من سحر سومطره طبيعتك شي ء ما عاشت على ا ل ق ا ط ر عليك وبلا ل ج م ا ل وغيركم قطره ابادلك صادق ا ل إ ح س ا س وشاطر و ا لغيبتك يا حبيبي قسوه, قسوة ونطره و ا ل ل لبجد بحور الحب واخاطر لارضاء عيونك لونها اسره وخضره سلامتكم سلامت. سلامت.